بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة تلاميذي بيّنت حالهم من تدخل في شعنهم فهو فضولي فضولي فضولي سيضر نفسه تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الشيخ محمد اللهاب غلام عبد الرحمن العدني غلامه. تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة في شرح صدر وطمئنين إخبال وعدم البعد والافتئات على القواعد الأصيلة وعلى الأصول المتينة تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة هذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق وهي عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة بالبيضاء أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى سجلت هذه المادة ليلة الجمعة في الخامس والعشرين من شهر سفر لعام ألف وأربعمائة وثلاثين من الهجرة نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين والآن مع المادة المذكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم ما بعد قد بوّب الإمام الواديّي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين في, في كتاب العلم بابا أسماه باب شكر التلميذ لمعلمه وساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله وقال شرح الحديث أي قد لا يوفق لشكر الله عز وجل فنحن نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على ما أتاح لنا من الفرص الإجابة على أسئلة أبنائه وطلابه وهذه مجموعة من الأسئلة بها بعض الزوار الشباب السلفيون من محافظة يقولون في سؤالهم الأول هل هناك أحاديث تسمى بأحاديث الأبدال وماذا يقصد بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنعن جاءت بعض الأحاديث أحاديث الأبدال لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالأبدال أنه كلما جاء من أهل العلم وأهل الدين ثم ذهب يبدله غيره على هذا المعنى وجاء أيضا في اصطلاح الصوفية أنهم يعنون به أناسا مخصوصين نظير الأقطاب ونظير الأوتاد وليس هذا بمقبول وعلى كلنا حديث الأبدال واردة ضعاف بعض الأحاديث واردة ضعاف وإنما يقال سلف يقال السلف ويقال عن متأخر من الخلف ويقال عن العالم السني من السلف حتى وإن كان حاضرا ويقال عن المبتدع من الخلف نعم هذا الاصطلاح أفضل من اصطلاح صار علما على الصوفية جزاكم الله خيرا يقولون في سؤالهم الثاني ما حال حديث إن الله أمدكم بصلات هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر حديث معل حديث نعم قد صحى بعضهم لكن فيه علة يقولون في سؤالهم الثالث هل ثبت حديث في بيان أرض المحشر أين تكون أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر هذا ثابت يقولون في سؤالهم الرابع قال الله عز وجل فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الآية كيف يكفر ذلك الصلاة حيث حكم عليه كثير من العلم بكفره ولم يكفر كثير منهم مانعي الزكاة والآية قد جمعت بينهما في كفر تارك الصلاة مزيد على ما ذكر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة فمن هذا وغيرها من الأدلة كفروا يقولون في سؤالهم الخامس هل يجوز الزواج نساء الجن؟ هذه مسألة متكررة ولأهل العلم فيها خلاف والصحيح أنه لا يجوز لأنه ليس من جنسه قلنا أنه لا يجوز لأن الله عز وجل يقول يا أيها استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ويقول والجان خلقناه من قبل من نار السموم فإنسان مخلوق من طين والجان مخلوق من نار فلا تلاء ما بين النار والطين هذه ابن عزيز مادة بدلة حديث علي رضي الله عنه الأبدال بالشام هم الأولياء والعباد الواحد بدل إلى آخره سموا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر على نوع ما ذكرنا نعم حديث الأبدال بالشام إلى آخره لكنه لم يتبط السؤال الذي يليه قولون هل يؤاخذ المرء بما حدث به نفسه؟ الله عز وجل يقول بعد أن نزل قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على ركبهم قالوا كل من الأعمال ما نطيق وقد نزلت عليك هذه الآية أي أنهم لا يستطيعون أن يحاسبوا أن يكلفوا بما في صدورهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا ودلت بها ألسنتهم فقال النبي صفى أنزل الله عز وجل لا يكلف الآمن الرسول بما أنزل إليه من والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلفنا السلة وسعها الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فوساوس الصدر لا يعخذ بها الإنسان وللشوكان في ذلك لسالة مضمونها هذا يعني فيما يتعلق مجرد الوساوس يقولون في سؤالهم صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة فهل يدخل في ذلك أيضا المسجد الحرام الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة من فرض أو نفل والذين قالوا هذا مخصوص بالفريضة دون النافلة خصوه بالحديث المذكور إلا المكتوبة نعم والصحيح أن لا تخصيص في الحديث ولكن إذا صلى فرضا أو نفلا شمله ذلك الأجر العظيم بمئة ألف صلة وإذا صلى في بيته لم يكن له ذلك يعني ذلك الأجر فيبقى عاما مخصوصا الحديث عام مخصوصا بالمسجد الحرام نعم يقولون في سؤال هكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان تخذ فيه مصلى يصلي فيه كما جاء أنهم خرجوا يصلون خلفه جاء أنه صلى بهم في المسجد أي في مكان يصلي فيه ما صلى في بعض الحالات في بيته يقولون في السؤال الذي يليه هل السيئات تضاعف في الأرض الحرام كما تتضاعف الأجور الله عز وجل يقول من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم على هذه الآية وما كان من بابها قال بعض أهل العلم أن السيئات تضاعف على من أراد سوءا بالمسجد الحرام وهكذا بالأمكن المقدسة ونعم قال الله عز وجل يا النبي من يأتي من كنا بفحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا فما دام الأمر يعني حصل له حرمة له حرمة المسجد الحرام له حرمة والأجور فيه متضاعفة فكذلك الآثام وقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم يقولون في سؤالهم الذي يليه ما نصحتكم لبعض السلفيين؟ الذين يتعاملون مع أصحاب الجمعيات ويحتجون بقولهم نحن نتداخل معهم بدون شرط ولا قيد فهل هذا يعتبر مبررا لهم ويؤكع عنهم إن تداخلوا معهم بدون شرط ولا قيد سيأتي الشرط والقيد إن كان في بداية الأمور بدون شرط ولا قيد فإنهم ستليل للحزبيين ألسنتهم وتذل لهم نعم معاملاتهم فلابد من شرط وقيد بعد ذلك من تنفيذ ما أراد ولو بعد حين فننصحكم بالبعد عن مداخلتهم ومخالطتهم واستغنوا بما أغناكم الله عز وجل من خير في الدنيا والدين هذا خير لكم وأنفعوا أهد سبيلا ولكم في تلك الآثار قدوة حسنة إضافة إلى الأدلة المذكورة في الباب مثل الحديث مثل الجلي الصالح وجلي السوء كحامل المسك ونافخ الكير ومن القرآن شيء الكثير قد تقدم ذك ذكره مرارا وقد سمعتموه أنتم وغيركم إن شاء الله ومثل أثر ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالسهم ممرضة يا أخي هذا شيء مجرب مجرب مجالسة أهل الأهواء كان مدرسا أو تلميذا أو زميلا أو حتى ولو كان مرافقا في الطريق عبارة عن في الطريق لابد لها من آثار سلبية وأضرار خطيرة فالحذر الحذر وفقكم الله فإنهم قد علم ما, يف... ما, ما يصنعونه بأهل السنة من سلب طلابهم وإبعاد ما قد أنتجه أهل السنة من الخير طالب صغير كان يقرأ عندي هنا في رياض الصالحين قبل أشهر أظن تعرفونه أهم أدري اسمه سعيد أو كذا ما إن ذهب إلا ويبطشونه ويأخذي ضيعونه في الحزبية فهذه الحزبيات دعاة تميع تضيع الجمعيات أو غير الجمعيات من رأوه برز أو أثنيت عليه خيرا حاولوا اختطافه من عندك لكستضيعه ما يخرج العلماء أبدا والله ولا يخرج المستفيدين ولا نافعين وإنما وظيفتهم التمييع فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فإنه يعتبر مخذولا الحزبيين من أعانهم على ظلمهم للمجتمعات من تضييع ابنائهم أو صدقهم بكذبهم أنهم على دعوة فإنه فإن هذا الفعل منه غير صحيح يقولون في السؤال الذي يليه ما هي الأحكام الشرعية التي تختلف عنها الأمه من الحرّة أحكام كثيرة ومن تلك الأحكام ومن تلك الأحكام في أن الإماء كنا لا يحتجبنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يذن يعرفنا عنه حرائر وليس ببإمام وهكذا الأمه تباع وتشترى والحرة لا تباع ولا تشترى والعمة العمة عبارة عن استمتع بها والمرأة تتزوج زواجا شرعيا بدون استمتاع وفيما يتعلق بأن ولاها لمن أعتق والأمة والأمة يعني إنما تورث الحرة إنما تورث وهو أركون هذا بارك الله فيكم يقولون في سؤال الذي يلي استعمال أسنان الذهب للرجال هل يجوز وهل إذا مات تخلع منه إن كان غيرها لأنها تلفت الأولى، فننصحه أن يغيرها بنوع غير الذهب، أفضل له وأبرع. فإن غيرها والحال هذا، نعم تزال عندما وبعد موته. للاستفادة منها، ففي حديث كره لكم قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السعال يدل ما يدل على هذا، اتفقون عليها المغيرة. ما يدل على أن تركها فيه. مع إزالتها بسهولة بدون ضرر عليها أنها من المال وإذا كان عبارة عن تلبيسه فلا يستطع إزالتها والحال هذا ولا يجوز له مجرد التلبيس لأسنانه إنما لمجرد تزيين إذا ابتسم ونحو ذلك هذا إسراف لا يجوز له ولا تزال وهو آثم على ذلك أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقولون في السؤال الذي يليه رجل لديه أرضية فأراد أن يعمرها فوجد فيها قبور وليس يعلمها من قبل فكيف يعمل بها لديه أرضية ولا يدري هي قبور فأراد أن يعمرها وجد بها قبورا يتركها قبورا وهو ما إن شاء الله أجره على الله لأنه أبقاها مقبرة فإذا كان هناك مكان لم يقبر فيه واستفاد منه بها ونعمته أما أن ينبش القبور ينبش القبور ويبني فيها فسيأثم لأنه هجم على ديار غيره ثم إن وجد من باع منه وبإمكانه أن يسترد ما لا استرده فيقول أنا أردت أن تكون هذه الأرض يلي إما مزرعة أو سكنا وأنت قد اعتني مكبرة ولا البيع يعاد بالعيب وهذا عيب في تلك الأرض التي حصل باعتبار أنه حصل له غرر فيطالب من باع منه يطالب من باع منه ويعود معه إلى حلول في ذلك فإن لم يتمكن منه احتسب الأجر عند الله ولا ينبشها إزاكم الله خيرا يقولون في سؤالهم الذي يليه كثر في هذه الأيام التسول فهل يجوز الصدق عليهم خاصة على من يسمين بعض الناس بالخدم مع أنهم لا يصلون ولا يحرمون ما حرم الله والاختلاط عندهم وغير ذلك من الأمور المحرمة فعلا بعضهم يطلب وإذا يخزن وقات في يديه حتى أن بعضهم يقول اعطني من هذا ولا اعطني قات يقول يعني ماذا إلا إذا كان رأوا أنه ما يسمونهم بالمطوع فربما أخفى القات ويقول إنه ما يخزن ويكذبون كثير منهم إذا يخزن بها على كل الصدقة على المستحقين هي اللازمة وهي أقصد الله الأولى لا يسعلون الناس إلحافة ليس ال غنى أن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس قال ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان أو ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له في عليه ولا يسأل الناس فهذا هو المسكين حقا العفيف لنحصل في سبيل الله استطيعنا ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيمان لا يسأل الناس إلحافة أما هؤلاء فمن أعطاهم إن شاء الله ما يضيع عطاؤه ومن لم يعطيهم ودخرها لمن هو أصلح ذلك أولى قلنا لا يضيع عطاؤه لحديث اللهم على غني اللهم على زانية اللهم حديث أبي هريرة متفق عليه في قصة الذي تصدق و... واعتبرت له صدقته لأنه كان ناويًا أن يضعه في موضعها فأخطأ جزاك الله خيرا يقولون في سؤالهم رجل سافر فأخر الظهر إلى العصر ثم وصل محل إقامته قبل صلاة العصر فهل يصلي الظهر أربعا أم يصليها ركعتين إذا وصل دار إقامته لا عذر له في أن يصليها قصرا الواجب عليها أن يتمها وإن كان فحضر وقتها وهو مسافر بارك الله فيكم يقولون ما حكم قص المرأة لشعالها من مقدمة زينة لزوجها؟ يجوز ما لم يكن تشبها بالكافرات فقد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك بعد موته وإذا جاز ذلك بعد موته أيضا جاز لمن راضي بذلك من الرجال من النساء، فمحمول أنهن إن كن يفعلن ذلك إطالة الشعر تجملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الواقع أن تطويل الشعر أجمل من قصه وقد كان العرب يتباهون بطول الشعر المرأة ربما يتغزل المتغزل بمن متغزلين بها بطول شعرها أما هؤلاء فانعكست عندهم الأمور على كل محيث الجواز إذا كان راضي زوجها راضي بذلك بما لا تشبه بالكافرات في هذا المعنى لا بأسا يقولون في سؤالهم ما هي أهم الانحرافات التي تعلمونها عن حماس التي يتبجح بهذه الفرقة يا حماس الإخواء المسلمين وجعلوها سبب للتخلص للتخلص على أموال المسلمين. حماس إخوانية يكفي في أنها من فرق الإخوان المسلمين. وقد ذكر صاحب موسوعة موسوعة على انتباه مما فيه مما ماذا من بعض المزالق الرجل ما هو مستقيم تماما يعني عنده ما ينتبه من مزالقه فيه من يعني ماذا؟ الانحرافات لكن ذكر فصائل الإخوة المسلمين في مقدمة المجلد الأول فهذه من فصائل الإخوة المسلمين وإن سموها بحماس وإلا فهي الإخوة المسلمين من فصائلها جبهة الإنقاذ وهائلة في الجزائر كذلك أيضاً عدة جبهات عدة أسماء عدة كذا كلها من فصائل الإخوة المسلمين نحن الآن عندنا عدة فصائل الآن في اليمن من فصائل الإخواء المسلمين في اليمن جمعية الحكمة جمعية الإحسان جماعة التكفير كلها فصائل كلها فصائل عند المحاققية تجتمع على مبادئ واحدة وهي المناوأة للحق أيضا فكر أبي الحسن في الأولى الأخيرة هؤلاء الذين انبروا عن أهل السنة وإن كانوا من دسين أصحاب الرحمن العدني إنما بعض الغافلين الذين ما يعتبروا عن هذه الفتنة أو من لها أو ما عرفوها نسأل الله أن يفقهم إلا هي من فصائلهم تعتبر من فصال الإخوان المسلمين كل من خالف المنهج السلفي وهو ينتسب إليه كل من خالف أهل السنة وجادة أهل السنة وهو ينتسب إليه يزعم أنه أهل سنة فهو من هذه الأصناف نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم ما هي, أهم ما هي أهم الأسباب المنجية من الفتن؟ أهمها تقوى الله وعلى ذلك حشد من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم نذكر إلا هذا لكان كافيا ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن السنة حديث العرباض ابن ساريان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي بعد أن ذكر الفتن قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وأيضا من المنجيات من الفتن أن تبقى على ما تعرفه من الحق دون تقلب ولا تمائل قال النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بما تعرفون ودعوا ما تنكرون التقلبات هذه والمجاراة لأهل الباطل أو من يحسن به الظن في بعض الحالات تسبب ضياعا نعم تسبب ضياعا ومنها كما تقدم ذكرنا منها جملة في بعض الدروس حاصلهتك والله سبحانه تعلم أيضا تفقه في الدين من يريد الله في خيرا فقه في الدين وهذا خير شامل للبعد عن الفتن ولغيره من المنجيات من الفتن الا صير على سلة في الصالح, الصالح رضوان الله عليهم على ما دل عليه الحديث المذكور ومنها الدعاء ومنها الدعاء وأدلة ذلك كثيرة ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومجالسة الصالحين الأبرار الأخيار النصحة الذين ما يحبون التميع في الدين ولا يحبون التملق فيه والتزلف فيه ولا يحبون أن يعطوا على حساب دعوتهم أو على حساب دينهم لا من فلان ولا عن يرضى من رضي ويغضب من غضب الله أحق أن يتقى نعم هذا من نجاح من أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل مجالسة أهل الهدى مجالسة أهل, الع... أهل السنة الأبرار هذا نموذج وله يعني مزيد ربما ربما يكون في رسالة مستقلة إنما هذا من أهم النماذج السؤال الأخير حيث أن الشيخ فضه الله فقال ناخذ نأخذ منها الأهم كما تعلمون يا شيخ أن الدعوة عندنا في بلادنا تصير على أحسن حال ولكن نحس من بعض الشباب الفتور والقصور فما نصيحتكم لهم خصوصا ولأهل السنة عموما وبارك الله فيكم مداموا سائرين على خير كما تذكر وهم كذلك فإن هذا خير وإن حصل فتور وقصور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فتره. فمن كانت فترته إلى سنة فقد نجا، في لفظ أفلح وفي لفظ اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أهم شيءها السنن أن لا تمدن عينيك إلى ما متع به أهل الأهواء من زخرفة الدنيا يقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فرب إنسان يكون على فقر فإذا فتن وانحرف استغنى وهذا والله استدراج الله، استدراج الله وعملي لهم إن كيلي متين سنستدرقهم من حيث لا يعلمون وهو يظن ويظن المغرورون من أمثاله أنه انظر على خير عنده وعلى سعة حصلت له وهذا ما هو صحيح ما هو صحيح ربما كان هذا من قواصم الظهر له نعم فلا تغتر بذوي الباطل مهما أمدوا من الدنيا ومهما زخرف لهم القول واصبر نفسك مع الذين يعدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذه نصيحة الربانية الذي أغفل قلبه عن ذكر الله أو تبع هواه أو فتن أو فتن لا يجوز لك أن تطيعه فإنك إن أطعته أضررته وأضررت بنفسك وهكذا النصيحة أيضا بأجد والاجتهاد ولا يرضى الإنسان نفسه بالفتور لا يرضى لنفسه بالضياع، ولا يرضى بنفسه لنفسه كذلك أيضا بالجهل، لا يرضى ما دام قادرا على أن يسدد ويقارب من تمكن العلم أو من كثرة العبادة على بصيرة أو كذلك من طلب العلم، فإنه لا ينبغي أن يرضى لنفسه بالقصور وبالدون. نوصي إخواننا ومن يسمع بتقوى الله سبحانه وتعالى كما تقدم وبالصبر على هذا الخير وبأن لا يحامي الإنسان عن الباطل كائن من كان فإن هذا والله يضر يضرك أيها المحامي يضرك اليوم أو غدا أو بعد غد يضر المحامي عن الباطل مهما كان سواء كان عالما أو كان جاهلا لأن الدين دين الله فحق على من احترم نفسه وعرف قدرها وعرف ما خلقها الله عز وجل من أجله من عبادة الله وصيانة الدين أن لا يدافع عن باطل ولا عن مبطل ولا يتجلد له وأن يستقيم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه إذا التبس عليه أمر لجأ إلى الدعاء والضراء إلى رب العالمين حتى يفتح عليه والواجب علينا جميعا أننا أيضا ما اختلفنا فيه نحتكم مع أولادنا وإخواننا و قريب وبعيد إلى كتاب الله بانشراح صدر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح بانشراح صدر وطمئنين إثبال وعدم البعد والافتئات على القواعد الأصيلة وعلى الأصول المتينة ما يجوز هذا الدين أعظم عندنا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا فمن أراد الخدش في قواعد السلف وفي أصول ومنهج ومن السلف على حساب فلان أو علان؟ سواء كان على حساب سرورية أو الإخواء المسلمين أو أبي الحسن أو عبد الرحمن العدني قاتله الله وقطع الله دابره وأخذ الله من تعصب له نعم كل هذا نحن ضده والله لن يحرك ولا يسكن إلا بإذن الله عز وجل نصيحة لله ولمن يسمع من عباده أن لا يتعصبوا لباطل كائن من كان هذه النصيحة وهذه على الطريق وإلا في إخواننا في البيضاء من ماذا من أثبت من يكون فيما نعلم ولله الحمد فيك في سائر الفتن فجزهم الله خيرا نسأل الله لنا ولكم التوفيق نصيحة وسنكررها قبح الله عبد الرحمن وقبح الله المتعصبين له قبحهم الله على فتنتهم ما ندري إلا واحد ينبغ من هنا ينافع عنه واحد ينبغ ينافح عنه يا أخي عن تنافحون تنافعون أيب أيب الفضائح عن من تنافعون عن واحد فارغ ضايع بعد الدنيا أخبرنا عبد الحكيم أنه قبل الفتنة بقليل وهو يقول يا أخي هل يعني ممكن أن نجعلنا فيزا ونذهب هناك وهو يحاول يجعله فيزا ويريد يذهب هناك ما صدق بهذا وتأتي له بعض العملات وبعض ما يسمى على حساب دعوة رجل دنيوي والله ما حدث نفسي بالفيزا يوم من الدهر لا من قبل ولا من بعد مع هذا الخير الموجود في اليمن أني أدعو إلى الله على بصيرة وأدعو إلى الله إلى السنة الرجل دنيوي دنيوي هو أمثاله فعيب المدافع عنها عيب على حساب دعوة هائلة ضخمة يشغلها واحد تعبان خربان تعبان خربان المنهج صحيح أف الله ولمن يتعصب لا أف لهم والله شغلتم الناس بواحد فارغ شغلوا الناس وشغلوا فلان نحن كلما سكتنيكم هناك دافعون عنه لا أسمع أن مدافعا عنه مرة ثانية. والله لقد صبرت كثيرا. لا أسمع أن مدافعا عنه من أولئك. خلي يدافع الحزبيون الحزبيين. كثير. هو يدافع الحزبيون الحزبيين والأسكري حقه. عسكري حقه. الشيخ محمد. عسكري عبد الرحمن. والله غلامه غلام عبد الرحمن. الشيخ محمد أبو لهاب غلام عبد الرحمن العدني. غلامه. عبد الرحمن العدني. أنا عبد الرحمن العدني. والله يا إخوان. أنك تتعجب من هؤلاء الذين يتقادعون تقادع الفراش على حزبيته لا يظن ظن أني سأسكت عمن خالفني هذه كلمه تدوي والله يمن خالفني لا لأدقبقه في كل درس كبر أو صغر وربي نريد أن نتآخى على الكتاب والسنة أما يخالفني في فيما أنا فيه من الحق الواضح وعلى هذه الدعوة لأنا حامل عبعها وهو يعمل له جداول هكذا هكذا يتملص كلام فارغ هذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق تلاميذي بيّنت حالهم من تدخل في شأنهم فهو فضولي فضولي فضولي سيضر نفسه قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو بندار بندار معنى واسع العلم قال حدثنا محمد ابن جعفر جزا الله خان مرادا خيرا جعلنا وقتا واسعا لدرسنا قال حدثنا شعبة شعبة ما سلم من, من عبيد الجابري شعبة ذهب يخبطه تكلم عليه ويتنقصه على حساب من؟ ألا حساب ذيك الفارغ يا أخوان لكم عبرة بالذين يتصدون للحق يخذلون يخذلون فاعتبروا يا الأبصار صبرنا والله ناصحنا كثيرا والآن رجع لك عبيد مع تارة مع الاختلاف وطارم تفالت مع المنتخبين ويجب على أهل يعني يدعو أهل السنة إلى الانتخابات خذيلة نسأل الله السلام منها بسبب الدفاع عن الباطل إياك أيها السني أن يداخلك الهوى فتدافع عن باطل على حساب زيد أو عبيد كتاب الله سنة رسوله هو الحق أعظمه في نفسك فانظر مسكين والله شعبا تقم الله له انتصر له صار عبيد الآن يخبطه طلاب العلم من هنا ها تراجع يا شيخ عبيد تراجع وهذا منه طلاب علم الآن يطالبونه بالتراجع وفعلا الحق لهم ويقول لهذا خدش التوحيد ناقشه أخونا أبو إسحاك الشبامي زه الله خير مناقشه وقال هذا نحن الآن نرى أن من دعا إلى انتخابات أو دخل فيها ليس من أهل السنة وذلك أن الانتخابات من الديمقراطية وأن المOCRATية خادجة في التوحيد بل مناقدة للتوحيد. أو بسم الله استلما استلما استلما حتى برد. قولوا له رد الآن. ولا تجد له همسا. ما يستطيع رد ما يستطيع رد على على هؤلاء الأسود أسود السنة. صحيح. أما الشيخ محمد يا إخوان والله والله أنه يريد أهل السنة مثل الصوفية يقبلون الركب ولا يدل كل ركبة. يا سبحان الله. الطلاب لا يتكلمون. ما في إلا أنت يعني يريد طرب عليهم طرب له عوذ بالله من حياة يعيشها طلابه يعيشها طلابه والله ما يخرج من بين يديه عالم يعني إن كان فقط عنده بل هو نفسه حالته مزريه يجري, يجري يجري يجري من هنا يجري من هنا يجري إلى هنا هرول بس يريد ماسك له من ماسك ويبطش من بطش الناس فالتون تارا يستدعي له الشيخ عبد الله بن عثمان من أجل أن يجلب الناس على مواعظه وذاك يقوم يجيب على الأسئلة معهم المحاضرات للوالد عبد الله هو في الحقيقة الشيخ عبد الله ولا الشيخ فلان، وذاك على الطريق، وصار إذا خرج يجمعهم حوله من أجل أن يجتمعوا وهكذا بأي سبب هو. الشيخ محمد كان معززا مكرما، مضادة الحق لكم عبر يا أهل السنة، مضادة الحق ومضادة السنة والدفاع عن الباطل بغير حق، غير حق. هذه حاصله نعم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صحيح ألم أقل لهم من قبل لو أبقى وحدي والله الآن ما أنا وحدي والله ألوف سينقفضون على من خالف هذا السير من أجل من؟ أجل هذا الفارغ المنحرف عبد الرحمن قسم الله ظهره وظهر من يتعصب له